وخير الهدى هجي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محداثات بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن أولى معتنا به العبد المؤمن وهو صلاح قلبه فبصلاح قلبه تصلح الجوارح وإن أعظم ما يغفل عنه العبد العناية بقلبه إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون عامرا بالخير بالعلم والهدى كي يزداد حياةً وهداية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب هو محط نظر الله عز وجل فبصلاحه يصلح الجسد رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغّر إذا صالح صالح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وحي القلب فعنايةك أيها المسلم وعنايةك أيتها المسلمة بالقلب بصلاحه وهدايته بحياته وسروره يجب أن يكون من أولى ما يؤتنا به ولذلك صلاحه ينبغي أن يشمر له العبد وأن يغتنم له الأوقات فإن القلوب ضعيفة تتأثر لأدنى مؤثر الذنب الواحد يكدر قلب المؤمن الذنب الواحد يُعَكِّرُ صفوة الذنبُ الواحد يُزعِجُه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرضُ الفيتانُ على القلوب كعرضِ حصير عودًا عودًا فأيُّما قلب أُشربَها نُكِتَتْ فيه نُكْتةً سودًا وأيُّما قلبٍ أنكرَها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةً بَيْضَا حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مرباذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يُنكِر منكرا إلا ما أشرب من هوا فتأمل يا مسلم هذا هو القلب تعرض عليه الفتن فإما أن يستجيب لها فينكت في القلب آثارها سواجها يصبح القلب كالكوز مجقيا كلما استقبل ذنبا كلما أظلم عياذا بالله وقلب المؤمن الحي قلبه يقظا حذرا، فكلما جاءت الذنوب أردها صدها، كلما أقبلت الفتن أعرب عنها، إنها لا تستقر في قلبه، فقلبه حي لا يستقبل الآفات، ولا يستقبل المحان ولا يستقبل الجراحات، فعليك أيها المسلم. أن تتحقق بالعناية بقلبه، وإن العناية به تستوجب أن تجنبه في تنا الشهوات وفي تنا الشبوهات. أما في تنا في تن الشبوهات، فينبغي أن تتحصن بالعلم الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم صحيح لا تدخل فيه البدع ولا تخترقه الأهواء علم قائم على يقين قاطع جازم بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلما كنت قوي العلم قوي المعرفة بالإسلام الصحيح كلما تناثرت الفتن عن قلبك يمينا وشمالا وكلما سلمت من آثارها وآفاتها تأم الحوالين ممن جاهل الإسلام ممن أعرض عن السنة المحضة الخالصة ممن يتبع الأهواء ماذا حل بهم ماذا حل بهم من الفتن المدلاهما؟ التي أفسدت عليهم دينهم فصاروا أهل بدع أهل أهوار فصاروا من الزائغين عن السنة كل ذا لأنهم أعرفوا عن العلم الصحيح ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيجب عليك أيها المسلم ويجب عليك أيها المسلمة في زمن كهذا زمن الفتن والشبهات زمن الفضائيات زمن الشبكات العنكبوتية زمن تكالبت فيه قوى الشر كي تشوه معالم الإسلام الصحيح فدعوات للتنصير ودعوات للتشيع ودعوات للرافض ودعوات للدرزية ودعوات للبوذية ودعوات للعلمانية للعلم والليبرالية ودعوات للديمقراطيات دعوات فاسدة هالكة كيف ستتقي شرها؟ ما لم تكن متحصنا بعلم صحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم كيف ستتقي هذه السيام القاتلة الموجهة نحو قلبك المؤمن كم من مسلم أهمل العلم الصحيح ولم يُعطِه وقتا كم من مسلم أهمل كتاب ربه وسنة نبيه فتخطف فتخطفت هذه الأفكار المردية وهذه الاتجاهات المهلكة ذاك وذا وذاك تشيع وآخر صار بلا دين لا تعجب إنه موجود بين أقوامنا إنه موجود في بلادنا إنه غزو في دينك أيها المسلم لقد أعدى أعداء الإسلام العدة الكبيرة في محاربة هذه القلوب المؤمنة وشمروا على ساعد المكر والكي بأمة الإسلام كيف ستتقي كيف ستستقيم سيامهم ونبالهم وأنت لا تدري ما الخبر لا تدري ما الخبر كما عصيت من الأوقات من الأيام والليالي. لأن تعلم الإسلام الصحيح كم حضرت حلقة علم ودرساً فقية كم أقبلت على علماء السنة كي تتعلم بين أيديهم كم حرصت على أن تتعرف أهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول عنه ربه وإن تطيعوه تهتدوا كم كم أعطيت من الأوقات كم أعطيت من الأعمار كم عمرك اليوم ماذا علمت من دين الله كثير من المسلمين لا يدري ما المعتقد الص ما المعتقد الصحيح لا يدري لا يدري عاشقا عن العلم الصحيح فصار حطام هذا الغاز تتخطفه الآراء البدعية والاتجاهات الكفرية ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال لأنه أعرض عن العلم أعرض أعرض عن العلم الصحيح فإذا أردت قلبا حيا سليما يعمر بالإيمان والمعتقد الصحيح الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بالأمان إلا إنما بطلب العلم وإنما بحضور حلاق العلماء وإنما بالقراءة في كتب العلماء وإنما بالجد والاجتهاد كي تتبصر السبيل أما أن تبقى هكذا تعاني الجهل بالدين ويعبث بك أعداء الإسلام ويتخففون الإمام الطيب من قلبك فتنصرف عن الحق. كل ذا بسبب إعراضك عن الهدى. الإعراض، الإعراض عن الحق، عن العين، عن الهدى، كان سبباً في انحراف الكثيرين. وإذا أردت أن تسلم من الشهوات. فعليك أن تعزم على إرادة جازمة للحق والهدى وعليك أيضاً أن تجاهد نفسك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عليك أن تحذر الفتن بجتنابها فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن بتليف فصبر فواها إياك أن تقترب بلينك إلى الفتان من سمع بالتجال فلينأ عن إياك أن تدنو منه من يستشرفه تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذه فليعوذ به انظر إلى الكثيرين اليوم ممن باعوا دينهم ممن باعوا دينهم بسبب الإقبال على الفتن فتن الدنيا فتن الرياسات فتن الزعماء فتن الحكم فتن الرئاسة فتن كثيرة خصفت هؤلاء وتختطفس هؤلاء كان يرى في المساجد. صار لا يرى كان صاحب لحية يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فحلق لحيته كان صاحب ثومٍ أبيضٍ ناصعٍ فصار صاحب بجلة إفرانجية يقتدي باليهود والنصارى كان يحب كتاب ربه وسنة نبيه فصار يتابع المجلات والجرائد الأوروبية والغربية وكان يعظم السنة فصار يعانق كل مبتدع زائر تغيرت القلوب انتكست القلوب ذلك أنه بعدين بعرض من الدنيا قليل يا مسلم يا مسلم الفتن تعصف بنا الليل والنهار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادره بالأعمال الصالحة فتنى كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينا بعرض من الدنيا دينا أغلى ما يملك أصيب ما يملك لحمه ودمه دينا يبيعه من أجل حطام دنيا منصب رياسة زعامة وهكذا لأنه, لأنه حطام هذه الفتن، فعليك إذا أردت أن يحيا قلبه وأن يسعد ويسر بالإسلام بحصانة العلم الصحيح وبالإنقياب الجازم إلى الحق والهدى وبالبعد التام عن الفتن. لا تقترب لا تجنو منها لا تقل القوة وعضلات إلى من يستشرفها تستشرف وإياك ودعاة الفتن ما أكثرهم اليوم ما أكثرهم لا كثرهم الله ما أكثر الذين ينعقون في القنوات الفضائية بالفتن وما أكثر الذين ينادون إليها في وما أكثر وما أكثر الكتب الفجرة الذين يريدون لبلادنا أن تكون مرتعا للبدع والأهواء ولالظلالات مرتعا للعلمانيين ومرتعا للليبراليين ومرتعا للسيعة الرافضة ومرتعا للملحدين يسمون أمورهم بغير اسمها هذه جمعية. وهذا مجتمع مدني وهذه وهذه مؤسسة خيرية يسمونها بغير اسمها فانتبئ انتبه, انتبه انتبه إنهم يكيدون للمسلمين ويجعلون شعارات فضفاضة زوفا ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب جمعية خيرية وهي دعوة للنصوصية وجمع أموال المسلمين الطيبين كي ينصروا بها بدعهم وجماعاتهم الحزبية وكي يتقوا بأموال المسلمين على نشر باطلهم ودعواتهم الخريبة وهكذا مجتمع مدني ما تدري إلا ودعوة ماسونية إنحلالية تدعي لحرية الأديان ولا إلزام بدين والله يقول إن الدين عند الله الإسلام دعوات تتسلل خلال البيوت لتخرج بناتنا وأبنائنا إلى حالم الغرب الكافر فيريد الولد أن يعيش حرة والبنت تريد أن تعيش حرة لا يلزمني ولا يلزمني أحد إعراض عن الدين وتغيير لمفاهيم الإسلام, الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة إلى الإنبهار بالغرب الكافر أفل لهؤلاء الدعاة والكتاب والإعلاميين جهلا إنهم جهلا تسوسهم, تسوسهم سياسات الغرب تسوسهم سياسات الغرب بالإنبهار بديمقراطياتهم الكافرة، الأرذع جميعا إلى دينكم، إلى سنة نبيكم إلى ما كان عليه أسلافكم إذا رغبتوا العزة والصعداد والشموخة أيها المسلمون إذا أردتم العزة فراجعوا ذي دينكم وأبعدو عن هذه أبعدو عن هذه البلاد. الدعوات الفاجرة التي تدعو إلى حرية التدين وإلى حرية السلوك وإلى حرية الأخلاف وإلى الاختلاف وإلى الانبهار بدنيا الغرب إنها بلاد صارت عند الواهمين لقمة سائغة لا أيها الواهم لا أيها الواهم لا ليست بلاداً لقمة سائغة وستعلم إذا منجل الغبار أفرث تحتك أم حمار الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المسلمون إن خللاً كبيراً يجري في مؤسسات كثيرة تدعو إلى الباطل وتتسلل لواذا فيجب على أهل الإسلام على طلبة وعلى الدعاة إلى الله أن يغلقوا منافذ شرهم على المسلمين وأن يكشفوا عن حقيقة دعواتهم وأن يبينوا عوار أحوالهم من أجل أن يتبصر أهل الإسلام هذه الدعوات المضلة بلاد مسلمة طيبة مجتمع مسلم طيب لا يعرف هذه الأفكار ولا هذه الجمعيات ولا يعرف هذه المؤسسات ولا يعرف هذه الدعوات ولا يعرف الديمقراطيات ولا يعرف الحزبيات التكتلات الجماعات بلاد تعرف الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة فالواجب الواجب التيقض لسبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين الواجب أن يتبصر المسلمون دينهم وأن يعضوا بنواجدهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يقولوا للمبطل مبطل مبطل وأن يرد الباطل وأن يتبصروا بعينين ثاقبتين لما يحاك لهذه البلاد من دعوات فاسدة ليس لها إلا العلم الصحيح ينشر في ربوع البلاد على سفح جبال أو على بطن واد أو في السهول والأودية وعند الباد في الحضر وبين العمائر في الطرقات وعند الباعة والمحلات تنسر السنن يقوم بها الطيمون والدعاء إلى الله والخيرون ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ليس لها إلا العلم وليس لها إلا الرجال رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى محبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن الدعوة السلفية لا تترك مبطلا لا تترك مبطلا إلا وكشفت عن لا تترك مبتدعا وإلا وأبانت عن بدعته وزيغه مفكراً كان سياسياً كان أديباً كان لغوياً كان جامعياً كان دكتوراً كان بروفيسور كان لا بل دعوة تطارد الباصل فتسردها وتلاحق المجرم فتكشفها دعوة دين الله دين الله فلا تحسبن أيها العلماني أننا ننصرف عن كلا، ولا أنت أيها الليبرالي، لا ولا أنت أيها الصوفي الدرويش لا ولا أنت أيها الحزبي صاحب الولاء الضيق لا ولا أنت الذي تكفر أهل الإسلام وتريق دماءهم وتستبيح حرماتهم لا وجاهدهم به جهابا عظيما الدعوة السلفية دين الله عز وجل ينصرها ربنا عز وجل ولينصر أن الله من ينصره إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فاليقضة اليقضة والحذر الحذر من دعوات الباطل كلها كلها لا يظن أن مبطل أن أهل السنة والجماعة غافلون عن لا بما استطعنا بما أثانا ربنا من علم ومن بيان بما أثى الله طلاب العلم من جهد صادق لنكتف أن أمركم ولنحذر أن المسلمين من شركم حتى تبقى هذه البلاد طيبة عامرة بالسنة والآثار اللهم معزيز الإسلام والمسلمين. واخذل الكفرة والمنافقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذل الكفرة والمنافقين اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة حامرة بالسنن والآثار اللهم عليك بكل مبطن اللهم عليك بكل مبطن يفسد دينك اللهم عليك به واجعل الدائرة عليه اللهم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين وارفع راية التوحيد